أنا بن ليثي الحروب أنا عباسي منطوب بالحوم يحيل رعوب أنا بن ليثي الحروب أنا بن ليثي الحروب من قبل المعركة يخطف رعيدان صالوا ربي العلم صالوا ربي العلم بش تاربيده بش تاربيده وسط الحومه ملي شنت الصور ده ضربت سيفان غام ضربت سيفان غام وش حار بعيده صيح العباس انا سياف فينا يسرع رب أنا في الجيش فنان يسبع على المياه منى شفك ربتا جمو بن ليث الحر وسط شط النهر منثار اغضاب من المايير تراب من المايير تراب ما طلب لي بل يشرق تكرس الطين نبي انفاسات اله عبد الله كان شاف عبد الله كان شاف دم موتي عذاب دم موتي عذاب قدم ارواح جري بنا الحر يختباس نعدى يا ها النفيس اوفي اوفي الشروق انا بنليت الحروق ملاجو دوبي الخيام تنتظر اسكيانان لان زمرت بين سعاد بين سعاد يا قطعه يمنا قطعه يمنا رادت يمنا ما تعلم بالشداد ما ادري علم بالشداد صادق يا صادق يا طينا عبا سبسم قس صاحب صوتي الألم لو صل حدي الخيام ميهم لو دم أصوف أنا بنليتي الحروم سعرفك الهيمتك كتر الصيواوي لا عشن سهمي الردد لا عشن سهمي الردد حلو طف العال حلو طف العال ضل محتار الوفي ضل محتار الوفي شحتي ذر الحسين لنعمود العدى طر سن الصر طر سن الصر قامت من القوان ظل يهتف من هوه ويطاح اللواء ظلت على الترو أنا بن ليثي الحرم أنا بن ليثي الحرم أنا بن ليثي الحرم للشاعر عباس الفرحاني